الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور، له الحمد في الأول والآخرة ويوم يبعث من في القبور ويحصل ما في الصدور، وأشهد أن لا إله إلا هو بما يعملون خبير. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وازواجه واصحابه الى يوم النشور وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله خصلة جليلة وخلق عظيم ومنقبة عالية يعرض عنها كثير من البشر مع ورود فضلها في الخبر لا لا يقدر عليها الا القليل ويتخطاها الكثير يزعموها كثير من الناس ويتعوذون من ضدها من الوسواس الخناس يخطئون في فهمها ويعملون بضدها تلك عباد الله سلامه الصدر التي اصبحت عند الكثير عزيزه المنال بعيده التحصيل الا من استلهم العون من الله سبحانه وصدق في طلبه وبحثه واحب للناس ما يحب لنفسه سلامه القلب والصدر هي سلامته من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرئاسه فسلم من كل آفه تبعده عن الله وسلم من كل شبهه تعارض خبره ومن كل شهوه تعارض امره وسلم من كل اراده تزاحم مراده وسلم من كل قاطع يقطعه عن الله سبحانه وتعالى ان سلامه الصدر لا تعني التغفل والبل بحيث يتمكن المغرضون واصحاب الاهداف الدنيئه غشه وخداعه والضحك عليه ولا تعني عدم معرفه الخير من الشر انما القلب السليم المحمود هو الذي يريد الخير لا الشر وكمال ذلك بان يعرف الخير والشر فاما من لا يعرف الشر فذلك نقص لا يمدح عليه عباد الله إن الفرق بين سلامة القلب والبله والتغفل كما يقول ابن القيم رحمه الله هي أن سلامة القلب تكون من عدم إرادة الشر بعد معرفته فيسلم قلبه من إرادته وقصده لا من معرفته والعلم به وهذا بخلاف البله والتغفل فإنها جهل وقلة معرفه وهذا لا يحمد اذ هو نقص وانما يحمد الناس من هو مغفل لسلامتهم منه ان المسلم يجب ان يكون عارفا بتفاصيل الشر وخطط الاعداء ويحاول ان يكون قلبه سليما منها يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لست بالخب ولا الخب يخدعني فعمر رضي الله عنه عقل من ان يخدع واورع من ان يخدع احدا لقد طلب الاسلام من المؤمن الحذر وطلب منه سلامه الصدر فلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين وبمقابل ذلك فهو سليم الصدر لا يكثر الظن فهو يجتنب كثيره لان بعض الظن اثم ان المسلم سليم القصد يبحث لاخيه العذر ويقيل عثره الكريم ويصفح ويعفو فهو يحب ان يعفو الله عنه يحمل اخاه على احسن المحامل ويقول لعل له عذر وانت تلومه ان المسلم وهو يتمثل هذه الخصله ويحاول ان يطبقها على واقعه العملي يتذكر قدوته ومعلمه صلى الله عليه وسلم فهو الذي فهو الذي ارسل الله اليه ملك الجبال ليطبق على قومه الاخشبيين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا انظر الي صلى الله عليه وسلم في فتح مكه تملك اعناق المشركين الذين قاتلوه وآذوه وأخرجوه وطاردوه ثم لا يزيد على ان يقول اذهبوا فانتم الطلقاء انظر الي صلى الله عليه وسلم في غزوه الطائف لما قيل له الا تدعو الله على ثقيف فقال اللهم اهد ثقيفا وااتي بهم بل هذه هي الخصله سلامه الصدر من خصال الانبياء جميعا حدثنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن نبي من انبياء الله ضربه قومه حتى شجوا راسه وهو يمسح الدم عن وجهه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون انظر الى يوسف عليه السلام مع اخوته كيف عفا وصفح انظر الى ذلك الرجل الصالح الذي دعا قومه للايمان بالله ورسله فقتله قومه وطئا ودوسا بالاقدام حتى اذا ادخله الله الجنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ود ذلك حتى يعلموا مصير المؤمنين فيؤمنوا فيا لسلامه الصدر اين نحن من هؤلاء ايها المسلمون لقد حرص الاسلام حرصا شديدا على ان تكون الامه امه واحده في قلبي في قلبها وقلبها ليس بين افرادها الا المحبه والاخاء والتناصح البناء الذي يكون فيه اصلاح الاخطاء مع صفاء القلوب وتالفها دون الوقوع في اغلال الغل ومصائد الشيطان من التباغض والتحاسد ثم التدابر والتقاطع والهجر ان من لوازم التقوى سلامه الصدر واصلاح ذات البين فاتقوا الله وأصلح ذا بينكم ودخول الجنة لا يكون إلا بمحبة المؤمنين قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحابوا أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفش السلام بينكم إن سليم الصدر من أفاضل الناس قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل قال كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب قال هو التقي النقي لا اثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد بل انه صلى الله عليه وسلم جعل درجه صلاح ذات البين واصلاحها افضل من درجه الصيام والصلاه والصدقه فقال الا اخبركم بافضل من درجه الصيام والصلاه والصدقه قالوا بلا يا رسول الله قال اصلاح ذات البين ان سليم الصدر عباد الله متشبه باهل الجنه عسى ان يكون منهم حيث قال الله عنهم ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين ان سلامه الصدر راحه في الدنيا وغنيمه في الاخره فمن كانت هذه الخصلة فيه في الدنيا فإنها من المبشرات له بأ يكون من أهلها يوم القيامة عباد الله إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم فينبغي للمؤمن أن يقصر نفسه ويقسرها على الخصال الحميدة ومن ما يعينه على سلامة الصدر أولا صدق اللجوء إلى الله والاستعانة بالله في جميع الأحوال. على طرد الخواطر والهواجس الرديئه ثانيه معرفه خطوره الامر وان عدم سلامه الصدر مجال واسع لتفويت كثير من الاجر وسبيل للفرقه والركون والركون للاعداء ثالثا لا بد من الاطلاع على سير السلف ابتداء من الرسل الكرام وانتهاء بعصرك الذي تعيش فيه ففيه النماذج المضيئه ومم ومن ما يعين على سلامة الصدر ضبّ النفس في كل ميدان ولا سيما في مجال الحوار والنقاش وترك الجدال والمرا وكذلك وزن الكلام وتجنب الألفاظ الغليظة ونظرات الريبة والشزر والإزدراء وخامس الأمور سلامة القصد في الأمور كلها والإخلاص لله في القول والعمل ومن ما يعين عليه. التجاوز عن الهفوات والزلات وتعويد النفس على ذلك والصدق في النصيحه وسابعها الابتعاد عن النجوى والتناجي فهو من الشيطان وافشاء السلام ففيه تقارب القلوب وحصول المحبه واظفاء الالفه وتاسعها الزياره والصلاه لمن وجدت في نفسك علي ودعوت هي لزيارتك والهديه فلعلها فلعلها فلعلها ان تكون هي النهايه ومن احسن مما يعين على سلامه الصدر الايثار وتجنب الاثره وحب الذات ومن يوقى شح نفسه فاولائك هم المفلحون وكذلك الزهد بما في ايدي الناس وعدم التطلع لما في ايديهم قال صلوات الله وسلامه عليه ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس ولعل من انفع الطرق لسلامه الصدر القضاء على المشاكل القديمه والسخائم المتعفنه ونسيانها ودفنها وركنها وعدم تذكرها ولتكن في جانب اخيك فتعينه في وقت حاجته وتقف معه في ازمته وتحل له من كربته فان فعلت ذلك فليسلم لك صدرك وقلبك باذن الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم نفعني الله واياكم بهدي كتابه الكريم وبسنه سيد المرسلين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفرو وتوبوا اليه انه هو الغفور التواب الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين غني سبحانه عن العابدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وسيد الخلق اجمعين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد عباد الله الاختلاف وارد وعدم الاتفاق حاصل ولا يخلوا الانسان من البغي عليه وحسده احيانا ولعل ذلك من البلاء الذي انصبر عليه العبد فان له به الجزاء الاوفاء وهذا الاعتداء او البغي والحسد اما من المنافقين او الكافرين وهذا ليس بمستغرب ولا مستنكر وقد يكون من احد اخوانه المسلمين فاما ان يكون باطلا فالشيطان يسعى بالتحريش بين المؤمنين واما ان يكون حقا فلعل المسلم اذا تكلم فيه احد ان ينظر في امره ويرجع الى حاله و يفتش في خبايا نفسه فان كان ذلك حقا فليعلم ان هذا نذير من ربه ليرجع و يعود ويسمو بنفسه عن سفاسف الامور وان كان هذا باطلا فليحذر المؤمن من معصيه الله في هذا المتكلم شتم رجل ابا ذر رضي الله عنه فقال له يا هذا لا تغرقن في شتمنا ودع الصلح موضعه فاننا لا نكافئ من عصى الله فينا باكثر من ان نطيع الله فيه على المؤمن ان يكون سليما الصدر اذا وقع فيه احد بغير حق وعليه ان يتذكر عده امور التوبه فيتجرد إلى الله من كل الذنوب التي سلطت عليه أعدائه فإن الله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبه فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير عليه ان يجرد التوحيد لله فالتوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين قال بعض السلف من خاف الله خافه كل شيء خافه كل شيء ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء فعلى المؤمن ان يتسع صدره ويعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه عليه بالتوكل فمن توكل على الله فهو حسبه والتوكل من اقوى الاسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من اذى الخلق وظلمهم وعدوانهم عليه بالاستعاذة فالله امر نبيه بالتعوذ من شر الحاسد اذا حسد عليه بالصبر على عدوه فلا يدافع ولا يش فلا يدافعه ولا يشكو ولا يحدث نفسه بأذاه أصلا اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله فالنار تأكل بعضها إن لم تجد م إن لم تجد ما تأكله قال شيخ الإسلام عليه أن يصبر عن الفتن ويصبر على ويصبر على جهل الجهول وظلمه وان كان غير متاول على المتصف بسلامه الصدر ان يرحم المتكلم فيه والناهش في عرضه لانه ما تكلم الا لنقص في دينه وغفله عن عيوب نفسه قال رجل لعمرو بن عبيد إن اني لا ارحمك مما تقول الناس فيك قال افاتسمعني اقول فيهم شيئا قال لا قال فاياهم فارحم اين نحن ها اين نحن من هذه المعاني العظيمه والفكر الساميه اننا نظن انه يقصد بها غيرنا ولا يعنى بها ويعنى بها سيوان يقصد بها فلان وتوجه الى فلان فهما اللذان صنعا وفعل اما نحن فنحمد الله على حسن القصد واياك اعني واسمعي يا جاره لذا عباد الله لما صرنا نصرف السوء عن انفسنا وننصقه بغيرنا صرنا نرى الحقد يبني قلاعه والضغينة تبني قصورها وصرنا نرى جسوما تتلاقى لا نفوسا اذا افترقت نهشت وإذا اجتمعت كشرت وما هذا بخلق المؤمنين؟ إني أطالب من هذا المكان الطاهر بإزالة تلك الضغائن من قلوبنا وأي عالج كل منا نفسه فقد يكون هو السبب الأوحد وهو لا يدري إننا نرى إننا نرى عددا من الضغائن والأحقاد تخيم على بعض القلوب. وارى طيور النميمه تحلق والانتصار للنفس تعلو رايته وكل يرمي بذاك غيره واقول غالبا ما نكون شركاء في ايجاد تلك الاحن والضغينه والبغضاء ومن كان خوف الله امام عينيه لم يخطو خطوه الا لله وفي الله ولم يتكلم بكلمه الا في رضا الله ولرضى الله وتخلص من حظوظ النفس ومتطلباتها وهذا كل يدعيه ولكن المبصر لنفسه قليل قليل فكونوا عباد الله كونوا عباد الله من المبصرين واتركوا الخواطر والظنون فكثيرها اسم وقليلها قلق وهم عباد الله ما احسن هدي ربنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون نعم لعلكم تهتدون قال صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين وللمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنه حسنه حديث حسن متى استشعر المؤمن ذلك زالت الاحقاد التي يثيرها الشيطان في النفوس بين اونه واخرى اذ كيف يعقل اي يحق اي يحقد المسلم على اخيه وهو يستغفر له في ظهر الغيب كان لابي كان لابي الدرداء رضي الله عن ستون وثلاث مئة رجل إخوة في الله يدعو لهم في الصلاة وإن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم فهل ترضى هل ترضى أنت أو أنت أو أنا أن نكون مطية للشيطان وأن يتخذنا الشيطان أداة؟ لتحقيق ما اراده ومعبرا لسير مقاصده حاشاكم من ذلك وحاشا كل مؤمن ان يكون كذلك اللهم اغفر لنا واجعلنا مفاتيح للخير مغاليقا للشر واجعل للخير على ايدينا مسلكا يا رب العالمين اللهم اجعلنا من اصحاب القلوب السليمه ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلًا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا ومجد قلوبنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه اللهم صل علىه وعلى آله وأصحابه والعم اللعنة لهم يا رب العالمين اللهم العم اللعنة لهم يا رب العالمين اللهم صل عليه وعلى آله كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم يا ربنا فاحينا عزتا على سنته وتوفنا شهداء على ملته واحشرنا في زمرته واسقنا من حوضه وانلنا شفاعته واجمعنا به في دار كرامتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اخذل أل من خذل الدين اللهم اخذل أل من خذل الدين اللهم اخذل أل من خذل الدين اللهم امننا في اوطاننا واصلح ولااتنا وولاه امورنا يا رب العالمين اللهم اجعل عملهم في رضاك اللهم اجعل عملهم في رضاك اللهم اجعل اللهم اجعلهم رحمه لرعاياهم يا رب العالمين اللهم عليك بالذين يثيرون الفتن بين المسلمين ويتتبعون عوراتهم اللهم اهتك ستارهم اللهم اهتك اسكارهم وافضحهم على رؤوس الاشهاد يا رب العالمين اللهم ارا ما اللهم من اراد خيرا فسدده ومن اراد شرا فذكره ومن تتبع عوره مسلم فافضح ومن ستر عليه فستر عليه يا رب العالمين اللهم كل لاخواننا المسلمين في كل مكان وتحت كل سماء اللهم كل لهم عونا ونصيرا وسندا وظهيرا يا رب العالمين اللهم كلهم في اليمن اللهم كلهم في الشام اللهم كلهم في مصر اللهم كلهم تحت كل سماء يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله